أ م ا بعد ف إ ن أ س ب ق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ل ه و وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم أ ج ر ن ا من النار يقول ا ل م ص م ف رحمه الله في رسالته كشف الشبهات و آ خ ر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أ ر س ل ه الله إ ل ى أ ن ا س يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون من الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات و ص ا ئ ق بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إ ل ى الله ونريد ش ف ا ع ت ه عند الله مثل عيسى ومثل ا ل م ل ا ئ ك ة وعيسى ومريم واناس غيرهم من الصالحين تكلمنا اخواني سابقا على م ق د م ة الامام في ر س ا ل ة لكشف الشبهات وعرف فيها المصنف رحمه الله عرف فيها التوحيد وقال هو إ ف ر ا د الله سبحانه بالعباده وبين أ ي ض ا أ ن التوحيد هو دين جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين فقال وهو دين الرسل الذي أ ر س ل ه م الله به ف أ و ل ه م نوح ارسله الله إ ل ى قومه لما غ ل و ا في الصالحين ود ب ِ وسواء َ ويغوث ويعوق ونسر ٍ و آ خ ر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ولما عرف عن ركن التوحيد تكلمنا ايضا عن نقيض التوحيد وهو الشرك وراينا متى حدث الشرك وكنا ق انه حدث في زمن نوح عليه السلام وراينا ايضا كيف دخل الشرك الى الجزيره العربيه والذي أ د خ ل ه هو رجل اسمه كما مر ع م ر بن لحي ع م ر بن لحي هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غير دين إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل وهو أ و ل من سيد ا ل س ا ئ ل ة و أ و ل من ب ح ر الباخره و أ و ل من حمى الحامل و أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جزائه على ما فعل قال ر أ ي ت النار يحكم بعضها بعضا و ر أ ي ت عمرا يجر ق ص ب ه فيها يجر ي قصبه ه ف ا ا ل آ ن إ خ و ا ن ي بعدما عرفنا هذا السابق نريد أ ن نرجع إ ل ى كلام المصنف وهو يقول مشيرا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وهو أ ي رسول الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أ ي أ و ل ئ ك الناس بنسلك المصالحين قللوا وماتوا وصوروا تصاويرهم وسموها ب أ س م ا ئ ه م ووضعوها في أ م ك ن ت ه م وتقدم الزمان و ع ُ م د ت ودخلت إ ل ى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بنفس ا ل أ س م ا ء لما أ ش ر ك ه ا أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة مع الله عز وجل وتمكن الشرك من الناس في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وفي العالم كله الله عز وجل ب ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إ ل ى التوحيد ومحاربا للشرك و ل ل و ث ن ي ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر هذه ا ل أ صور ن ا ك صور أ و ل ئ ك الصالحين فمن ا ل ا ص ل ا م التي كانت في م ك ة أ و كانت في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كما تقدم صنم اسمه ود و آ خ ر اسمه سواح و آ خ ر اسمه يهود و آ خ ر اسمه يعود و آ خ ر اسمه نصر و أ ص ن ا م أ خ ر ى ك إ س ا ف و ن ا ئ ل ة وهبل ا وسع وما إ ل ى ذلك من الاصنام فكان حول بيت الله الحرام كما تقدم س ت م ن ي و م وستين صنم كلها تعبد دون الله عز وجل هذه ا ل أ ص ل ا م التي كانت في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بعضها كانت أ ح ج ا ر فقط كانت تماثيل مصنوعه فقط لا اصل لها وبعضها كانت أس... كان ت اصوات أ ا للناس ا ل لكن ل ح ي ن و سورة ق لاناس وعودت ل ل فلما جاء و ل الله ق صالحين كسر ا ل ا س ل ا ن ا ل ل ي كانت كتبت الناس صالحين وكسر ا ل ا س ل ا ن ا ل ل ي كانت لاسرها كسر الجميع و إ ذ ا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه, رحمه الله في رسالته هاته كشف الشبهات وهو يخبر عن رسول الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين متى رسول الله كسر هذه ا ل أ س ن ا م وكيف كسرها يوقن بكسر وكيف الأثنان؟ نقول في الجواب لابد أ ن نعلم أن تكسير ان ل أ ص ا ن أن تحطيم وتكسير ا ل أ ص ن ا م ينقسم إ ل ى قسمين تكسير حسي و ر ا ه ن وتكسير معنوي ليس ب ر ا ه ن م ف ه م تكسير ا ل أ ص ن ا م ينقسم إ ل ى قسمين تكسير الحسي يرى, يرى بالعين يرى بالمشاهدة و ت ك س ي ر معنوي لا يراه اما ا ل ت ك س ي ر المعنوي الذي لا ي ر ى يكون في القلوب ويكون ب ا ل د ع و ة الى الله عز وجل يكون بالحجه ة الصورة تكسير تكون المشركين المعنوي في الأصدر الأصدر القلوب يلوم من معنى حب القلوبين يتوجهون إ ل ي ه ا يدعونها يعبدونها يركعون إ ل ي ه ا يسجدون ل ه ا وهكذا تكون في قلوبهم فلما ت أ ت ي ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل و ي ق و م الرسول أن م ن ينوب عنه ويدعو إ ل ى الله عز وجل هؤلاء الناس ويعطيهم ا ل أ د ل ة على أ ن هذه الاصنام لا تنفع ولا تدر و أ ن الذي ينفع ويضر ويجب أ ن يعبد هو الله عز وجل هذه ا ل أ ص ن ا م تكثر في قلوبهم ت س ك ت من أ ع ي ن ه م لم يعودوا يعملونها ويلتجئون إ ل ى الله عز وجل ولهذا تكون ا ل أ ص ن ا م تكسرت في قلوبهم وخرجت من قلوبهم وتحطمت في قلوبهم إ ذ ا تحطيم وتكسير ا ل أ ص ن ا م المعنوي الذي لا ي ر ى هذا يكون في القلوب ولماذا يكون كله يكون ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ و ل و ه ل ة في م ك ة ك ا ن أ ب و بكر وكان ع م ر وكان ا ث م ا ن و ع ب د ا ل رحمه ن ب وغيرهم و من ا ل ص ح ا ب ة كانت ا ل أ س ل ا م في قلوبين كانوا ي ع ب د و ن ه ا كانوا مشركين كانوا و ث ن ي ي ن لكن ل ما قام رسول الله يدعو إ ل ى الله و ا س ت ج ا ر إ ل ي ه ه ؤ ل ا ء ا ل أ س ل ا م و ق س رجل قلوبين ولكن ا كانوا ي ق ل و ب ي ن هو رسول الله ب ا ل د ع و ة وبالدليل وبالحجه واما التكسير الحسي فهذا يكون التكسير الحسي و الظاهر يكون بالسيف والسنان على ظهر وبساط الواقع ت ك س ي ر الظاهر ل ل أ ط م ا ن أ ي ت ح ت ي ن ج ث ة ا ل ص ل م تكسيرها على أ ر ض الواقع والمشرك ينظر إ ل ي ه وهو يكسر وهو يفتت هذا التكسير لا يكون إ ل ا ب ا ل ق و ة لا يكون إ ل ا بالسيف والسلام لا يكون إ ل ا بشن القتال والجهاد في, و... في وجه ا ل و ط ن ي ة كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كلهم الله والفتنه من ا ل ش ر أ ي حتى لا يكون شرك في ا ل أ ر ض هذا التكسير الظاهر فعله متى فعله رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم فعله في م ك ة عم ا فتحها العام اللي يفتح ر س وكانت ل الله صلى الله عليه وسلم من م ة و ص ي ر ه بارة كثة ل أ رسول و الله ا بأي في مكة ك ن م ك ة باركه ا كانت برشل كانت بيت ا ل ل ه الحرم عمر ا ل أ س ن ا م لا يزيد على ا ل ت م ن ي ت سنه كل ه ا أفرب ا ل ك م ه وكل هذه الامه رسول الله لما كان يدعو إ ل ى الله في ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى ما استطاع أ ن يكسر ا ل أ س ن ا م التي كانت في م ك ة رسول الله في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة لم يمد يديه على ا ل أ ص ن ا م ويكسرها ل أ ن ه م ا يستطيع ل أ ن ه لازال وحيدا و لازالت ا ل د ع و ة الدعوة ض ع ي ف ة و لازال أ ت ب ا ع ه ق ل ي ل ي ن لذا رسول الله أ و ل الامر كان يدعو الى الله كان يكسر الاصنام في القلوب لكن لما ضغط عليه أ ه ل م ك ة ولم ي ص د ق و ا ولم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له وحكموا عليه ب ا ل إ ع د ا م أ م ر ه الله أ ن يخرج من مكه ان يرقى دار الكفر دار الكفر بها ابدا لان الله عز وجل خلق هذا ا ل إ ن س ا ن ليعبد الله الله عز وجل خلق هذا ا ل إ ن س ا ن ليحقق أ م ر ا ل ع ب و د ي ة في ا ل أ ر ض ف إ ذ ا تمكن من هذه ا ل ع ب و د ي ة فبها نعمه و إ ن لم يتمكن من ان يعرض الله عز وجل ويؤدي الشرائع والشعائر على وجه ا ل أ ر ض إ ذ ا لم يتمكن من ذلك ومنع من ذلك فعليه أ ن يغادر تلك ا ل م ق ع ه وعليه أ ن يغادر تلك ا ل أ ر ض إ ل ى أ ر ض اخرى حتى يتمكن من عباده الله عز وجل وخرجوا ل ل م ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى الحرس وحتى ر و ا الثالثة المدينة للمرة إلى رسول الله أ م ر ه الله أ ن يخرج من مكه ة ل أ ن ا باركف إ لانها ى ل م د ي ة لأن ف ي ل أ ن ه ارض أ ا ل خصبه لما الدعوة ا وتقبل س خرج رسول الله إ ل ى ا ل م د ي ن ة وعد هناك العده ة عد ن ا العدة ك وامتتلكوا وأعدوا قوة الله ما لهم استطعتم من ومن ر بدا ط الخيل ترهبون به ع و ل ل ه وعدوكم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد السرايا ويخرج في ا ل غ د و ا ت ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله وتكسير ا ل أ ص ن ا م أ ي ن م ا كانت فكانت غزوه بدر ثم غزوه احد و غ ز و ة الخندق وما ا ل ذ ي ب الى ذلك من ا ل غ ا و ا ت التي خرج فيها خرج ر س والسرايا ل ل صلى الله عليه ه و ل ل م و ا س التي عقدها رسول الله و أ م ر ب أ ن تخرج حتى جاء دور فتح م ك ة وكانت م ك ة أ ش د ب ق ع ة في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ك ث ر ب ق ع ة في ا ل ق و ة وفي ا ل ش د ة وفي ا ل م ن ا ع أ افعى ن ا س و أ ف ع ى ق ب ي ل ة و أ ف ع ى ب ل د ة كانت في ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة م ك ة فيها أ ن ا س شديدون أ ق و ي ا ء عظماء لهم ق و ة ولهم عدد لا ليس عند غيرهم لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل ا عبده ومن س ر أ و من س ي ا س ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ج ه ا د ي ة في القتال أ ن ه كل غزوه كان يريدها كان يخبر بها ا ل ص ح ا ب ة كل غزوه كان يريد أ ن يخرج إ ل ي ه ا كان يقول ل ل ص ح ا ب ة تجهزوا و ت ه ي ئ و ا ف إ ن ن ا نريد كذا وكذا نريد الغزوه ا ل ف ن ا د ي ة نريد يعني اناس أ م ا في فتح م ك ة فكان ي أ م ر ه م ب أ ن ي ت ه ي ئ و ا ويتجهزوا أ ن لكن لا يبين لهم الوجهه لا يقول لهم إ ل ى أ ي ن سنتجه ما قال هذا إ ل ا لبعض ا ل ص ح ا ب ة لبعض الناس الذين حضروا ضر وكان ي س ت ش معهم إ ل ا م ق د ر الله وما شاء فعل وصل الخبر إ ل ى ح ا ط ف ا بن أ ب ي بلتعه وكان من أ ه ل ضر لما وصل إ ل ي ه ا ل أ م ر فشاهد ا ل س ر وكتب ر س ا ل ة و أ ر س ل ه ا مع امراه الى م ك ة ويريد أ أو خ ب ر ه م أ ن يخبرهم ويقول لهم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم س ي أ ت ي ك م بجيش جرار كالسين أ و كالظلام لا قبل لكم به فلما كتب هذه ا ل ر س ا ل ة و أ ر س ل ه ا مع هذه ا ل م ر أ ة نزل جبريل و أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ابعث من ي أ ت ي ك ب ا ل ر س ا ل ة ف إ ن ه ا في المكان ا ل ف ل ا ن مع ا م ر أ ة ستذهب الى مكه ف أ خ ر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي طالب أبي بن ورجل آ خ ر وارسلهم الى, الى محل حيث أ ش ا ر جبريل وخرج علي حتى وصل الى ا ل محل و و ج د هناك ا م ر أ ة قال لها أ ع ط ي ن ا الكتاب فقالت ما ع ن د الكتاب ب ح ث لها في أ م ت ع ت ه ا فلم ي ج د ش ي ء وكانت المراه قد, جعلتها، قد جعلت أو الرساله ت ا ا ل أو ة في إقاف، ي ق ا ا نقول حق ب في ر عقاصها ن عمنا ي عبدالله تفوتش ف ر ل ي شما شما شما بغارش بغارش بغارش بغارش فجاء ع ل م أبي ل قال رسول الله ب أخبرنا أن المتابة أن أن أنه مع الرسالة بد بد فرجع إ ل ي ه رجعوا إلى اما الكتاب غد حتى ولو كان أن الرجل الى وقالوا لا ه م ان ت نلقي الثياب لما راى عورة المراه أ أنه, انه لا محاله ولم انوك توجهوا الكتاب لما ا ل م ك توجهوا ح الثياب ة تنظلوش العقاس ل أ ن ا ل م ر أ ة و إ ن كانت ك ا ف ر ة و إ ن كانت ج ا ه ل ي ة تعيش ب ا ل ج ا ه ل ي ة م ر غ ت ا ل ع و ر ة ل ي ر د ش ا لكن ن ا ا ل آ ن ن سيظلون ب انهم س ل م ي ن كي يمشون ي من سمته ويعمروه ويجوزوا من اللبس ا ويلبسوا الكونفراغون من تحت ويزبطوهم ا ك ا م ل ك ا ف ر ة م ر غ ت ا ل ع و ر ة ليردها لانه اذواق ازول ا ل ط ي ا د جده ا ل ا ن ع ق ا س فمنع الخبر من ان يصل الى اهل م ك ة و ق ص ة ط و ي ل ة وتحتاج الى موضوع اخر وموضوعنا هو موضوع اخر ليس موضوع ا ل ق ص ة المقصود لما رجعت ا ل ر س ا ل ة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا يا ح ا ط د قال له يا رسول الله والله ما فعلته ا ر ت ب ا ب ا عن د ي ن كفرا ولا عن ولكن ا رضاء ا ب ل ف ر ع الإسلام ل و كل الناس كل ا ل ص ح ا ب ة عندهم قرار وعندهم ع ش ي ر ة م ك ة و أ ن ا لست من آ ل م ك ة ف أ ر د ت أ ن يكون لي يد عندهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أ م ي رسول يا ر الله دعني أ ب ر ب عنق هذا المنافق فقال له يا عمر وما يدريك لعم الله اطلع على قلوب اهل, أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وهذه القرينة اللي دفعت هي القرينه لدفعه الكفر عن هذا الصحبي ا ا ل ل ي يجزى عنه الكبر هو أ ن ه من أ ه ل ب د ر كما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رسول الله م ه ن ا كان يريد غزوه إ ل ا وكان يشير إ ل ى الوجه إ ل ا بفتح م ك ة لم يشير إ ل ى الوجه لماذا إ ش ا ر إ ل ى أ ن أ ه ل ه ا أ ق و ي ا ء و أ ن ه م أ ش د ا ء و أ ن رسول الله كان يريد أ ن يدخل عليه غره ان يدخل عليهم د بغته دون أن, ودون ان يتجندوا ودون ان يستعدوا وكان كذلك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كبير ج ر ا ر بعض الجيش دخل من فوق وبعض الجيش دخل من أ س ف ل وبعض الجيش دخل من اليمين وبعضه دخل من الاسفل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ي ق ر أ سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الى آ خ ر ه وفي جنبه أ ب و بكر فلما دخل إ ل ى بيت الله الحرام طاف سبعه أ ش و ا ط بها وبعدما تم الطوارئ كان في يده عود وفي يده قضير فعاد إ ل ى ا ل أ ص ن ا م التي كانت هناك كالودن صورنا رجل صورتنا ا ل ح م ص ن ا عيد تمثيل يجد تمثيل صور ه سواع كذلك ي ه و ذ كذلك هؤلاء ا ل ص ل ط ه كلهم كانوا هناك بل كانت هناك ا سوره ذي الابراهيم ص و ر ة و ا ل س و ر ة اسماعيل ص و ر ة و ا ل س و ر ة ذي الاسحاق صوره وابراهيم سورة عليه السلام في يد ا ل أ ز ن ا م أ ن ه يستقسم للازلام خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قبيل عود يبرم الاصنام ويحطمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما ي ب د ئ الباطل وما يعيد رسول الله يردد هذه ا ل آ ي ا ت و ي ق ر أ هذه ا ل آ ي ا ت وهو يفعل ب ا ل أ ص ن ا م ويكسر ا ل أ ص ن ا م ويكبها على وجهها بعد ذلك دخل إ ل ى بيت الله الحرام إ ل ى وسط ا ل ك ع ب ة وصلى بها ركعتين ومن هنا ن أ خ ذ حكم ث ق ي هل يجوز للمسلم ان يصلي وسط ا ل ك ع ب ة نعم يجوز صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط ا ل ك ع ب ة فلما صلى وسط ا ل ك ع ب ة التفت الى جبلانها ف ر أ ى س و ر ة اسماعيل و ر أ ى س و ر ة ابراهيم و ر أ ى س و ر ة اسحاق وفيه ب إ ب ر ا ه ي م ا ل أ ز ل ا م ا ل أ ز ل ا م اللي حرمها الله عز وجل و قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل ن ص ا ب والازلام رجس من عمل الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. الله ما كان إ ر ابراهيم ه ي يستقسم م ا ا ما كان ل ل أ ز م إ يستقسم ب ا ل أ ز ل ا م هذه الازمات كانت عندهم هي التي تتمكن من شخصيه ا الاسنان ي ين SUSشوي� ر من اجل ان تتمكن ه كله ي من شخصيه ل الاسنان ا وهذا الاقل ل د ه الحاجب ي و ن د ه الرجل يمكنك ل ي خ د م ه لماذا تتوجه لانه واحد فيهم يغير عنك يجيب له فلوس ويعطي ه له ويقول له شوفي عن اضرار ل ل أ ز ل ا م وشوف وش عندي خ ي ر و لك ا ا و ك ا ل ت ع ن ه م هذا ا ل أ ز ل ا م ثلاثه ة دير وواحد فيها مكتوب عليها نعم و ا ح د مكتوب عليها مكتوب ع لا ي ه لا و ا ح د مكتوب عليها غفل أ و غفل فانك ل م ت ج ل د ا ل أ ص م ا م ممكن ان تجبد له نعم إ ذ ا كان يريدك ا ل ح ا ج ة ا ل زواج أ و سفر او, أو مشروع أ و كذا فعملوا في ه ن م راس الصاله ه راهي ل الاله ابي كله ر يصير ع ا ل ذ ا خرج غضل يعني ك و ا فسجد الفلوس راه ردش الصالام ما, الإله ما باقي ما ما ما ما ب ن هذه الازلال و س ش نعوده ا ع م ل و ه كانت عندهم ا ل ص ا ل ا ن بين ابراهيم وفي يد ه ذ ا ا ل أ ز ل ا ن معنى أ ن هذه معنى أن ه ا ل ش ر ي ع ة ب ل إ ب ر ا ه ي م وسياتي ان شاء الله أ ن إ ب ر ا ه ي م ما كان يهوديا وما كان نصرانيا وما كان من المشركين وانما إ كان حنيفا مسلما حَنِيفًا、مسلمة. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله ا ل ج م ل ة ا ل خ ب ر ي ة ومعناها إ ن ش ا ء معناها الدعاء اللهم اقتلهم اللهم اشر الدعاء عليهم لان ابراهيم برئ من هذه الازمان هذه افعال ش ي ه وابراهيم لم يكن مشركا وانما كان مسلما بعد ذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تجمع هذه ا ل أ ص ن ا م و أ ن تخرج من البيت وهكذا رسول الله كفر ا ل أ ص ن ا م وطهر بيت الله الحرام كثر جميع الأصنان ولم خ ر ج ه ا ا من بيت ل ل ه ا ا ح ر وصارت ب يكتفي ت وصارت الله الحرام ا ل ع رسول الله بهذا ل أ ن ه كانت الجزيره ا ل ع ر ب ي ة كلما امر الاصنام أ ن ن كل كميل ما ر س وعندما ل الله دخل مكه فتح, فتح مكه ف ت ر ا ل أ ص ن ا م ا ل ل ي ك ا ا ن ت ل ك ع ب ة ا ل أ ك ن ا ر ا ئ ن اخرى اصبحت اجبار الصحابه ة من هذه المهمات علي بن ومن الصحابه ة اللي التي كانوا ل ل يبعثون كان ي م ن ه ذ ه ا ل من ه م ا ت ي ع ي خارج ل الوليد د بن ي ش علي ويعطيه ي ن ا ل و ل ا الفلان ي ر ه ويشد خالد بن الوليد ويعطيه الجيش ويقول له صدق صلى من فلان وكسر وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ب د أ يكسر ا ل أ ص ن ا م واستمر في تكسير ا ل أ ص ن ا م حتى طهر ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة من الشرك والكفر بالله عز وجل و إ ل ى هذا المعنى يشير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ر س ا ل ة هاته التشحوه او أ بسبب شرحها يقول وهو أ ي رسول الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين اذود سواع يهوذا يعوق نصر إ ب ر ا ه ي م إ س م ا ع ي ل اسحاق هذه الصالحين كلهم فيهم أ ن ب ي ا ئ ه م علمائهم ناس مؤمنين وكلهم كانت تصور ديالهم كانت تعمل فيه يعني في بيت الله الحرام رسول الله ا ك س ر ه ا ب ي كون الامام هذا وهو الذي كسر ا ص و ر ه و ش ق ا ل صالحين لا اصنع ما ا م ر للرساله تجدون وهو الذي كسر ا ص و ر ه هؤلاء الصالحين ه نتخرجوا بين الاحتلال كلام م س ل م في هذا وما يقول تحته من النصوص ا ل ش ر ع ي ة يؤخذ منه أ م ر ي ن أ و يؤخذ منه أ م ر ا ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن الشرك إ ذ ا كان يمارس باسم صالح او ب س و ر ة صالح او على قبر صالح حتى ولو كان هذا الصالح رسولا يجب ان, يخلع من أصله. يجب أن يتخلص منه من اصله فماذا اذا كان الشرك يتمارس باسم رجل صالح او ب س و ر ة رجل صالح او على ق ر ل رجل صالح كنا كانوا قومنا صنعوا الاصنام هذا ا ل ا س ن ا م م ا ك ا ن ت ش للمشركين او ناس كافرين نفس صور للناس ناس ا ل ا ص ا م ا ل ل ي ن ب ن ت هناك م ث ا ل لبراهيم ا صوروه على شكل ابراهيم اعطواه الاسم لبراهيم ا وهناك اخر للاسماعيل م ن ا ك اخاذ غير اسحاق وهكذا إ ذ ا كان الشرك كي تمارس بالانبياء أ م ء ب ا ل أ او بالمؤمنين بالأولياء او ب ا ل أ و ي ا ت م ر ديال و ر لصور ا ل أ و ل ي ا ء أ و ا ل أ ن ب ي ا ء أ و كي تمارس الشرك على القبور دياله ايش ي و ا ج ب على المسلمين, المسلمين. الواجب على المسلمين هو يشيل لديك الصوره حتى ولو كانت ص و ر ة صالح حتى ولو كانت ص و ر ة نبي يعمدون إ ل ى ذلك القرى حتى ولو كان قرنان و أ ن يسووه و أ ن يكسروا تلك ا ل ص و ر ة و أ ن يقطعوا ا ل أ ص ل للتمر في ا ل ش ي ء يزيلونه من أ ص ل ه وليس في هذا إ ذ ا ي ة لهؤلاء وشهاده مثلا ً ل مشيت إ ذ ا كانت ا ل ص و ر ة ب ي ا ل ي من ا ل ا ن ل ي ا ء او ر ة ديالي ة الكبر عليك من الاولياء ا أ ك س الصوره ديالي او الكبر دياله ر او ل ا ل أ ك س ي ل ه دياله و ا الكبر ذ ا ا ل هذا معنى هذين منين؟ وشهد فعل هذا كي يعني انهم اذواه ذ الرجل ا حتى ولو كان رسول ابدا ليست هذه بيديه ابدا ولو كانت هذه ا ي د ي ة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مؤذن لابراهيم وحشاه لو كانت هذه ا ي د ي ة رسول الله اذا قال ابراهيم ولا الاذى لو هذه تم ا ي د ي ك و ن رسول الله على ابراهيم ولكن هذه ليست ببدايه رسول الله صلى ا ل ل ر عليه وسلم ق ر صور بين ابراهيم قصر س و ر بين اسماعيل ق س ر س و ر بين اسحاق قصر صور ب ي الود ويغوك ويعوق ونفع ل ى ع ق ي د واشالهم ب ا ه ذ ا بدع عنهم ل أ ن هؤلاء كلهم دعوا الى التوحيد وهؤلاء كلهم كانوا وحيدين لكن الشيطان أ ن ه م الناس أ ن يصوروا تصاورهم لتعبد مع الله ويتكون شركاء الله عز وجل فجاء رفضه و ك س ر حتى لا تعبد مع الله حتى ي ع ب ى الله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> اذن اذنك نسمع لما يجيعنا ا ل ع ل م ا ء و ي ق ف حطب او برق في هذا الموضوع ويحذر الناس من الزيارات ا ل ش ي ك ي ة في القبور وفي ا ل أ ض ر ح ة خصوصا في ا ل ا ب ر ح التي تسمى بابرعه الاولياء لما ي أ ت ي عالم ويعمل موضوع او خطوه في هذا الباب م ا ذ يتركوا عليه أش باش ل ماذا ز و ر ي و ل يؤدي الصالحين ا ل فلنك يقادي فلن يؤدي الاولياء ويؤدي الانبياء ويؤدي المرسلين لو اذاهم ش ي حاجة يسبهم مثلا يشتمهم ي ؤ ه شيء نعم يكون اذى أ م ا لما يمنع الناس من عبادتهم لما يمنع الناس من دعائهم لما يمنع الناس من التوسل بهم لما يمنع الناس من ا ل ا س ت غ ا ث ة بهم هذا ما أ د ا ه م و إ ن م ا د ف ع عنهم هذا دفاع عن المؤمنين هذا دفاع عن ا ل أ و ل ي ا ء هذا دفاع عن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرصلين ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم ا او امر بتهدير وتحريك مسجد الدراك وكلكم يعلم مسجد الدراك محل س ج ا ل ص ل ا ة بلاه قومه في الظاهر من اجل ا ل ص ل ا ة من اجل ان يصلوا فيه من اجل ان يجتمعوا فيه واستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه لكن ا ل ح ق ي ق ة ليست هذه ماذا له ل ل ص ل ا ة ماذا له للعلم ما بنوه الاجتماع ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه م بنوه لماذا لتفريق ج م ا ع ة المسلمين كما قال الله عز وجل إ ر ص ا د ا لمن ح ا ر ر الله ورسوله ليجتمع فيه المحاربون الذين سيحاربون الله ورسوله بنوه ل ي ك و ن م ؤ س س ة ك ف ر ي ة م ؤ س س ة ض ا ر ة ب ا ل إ س ل ا م م ؤ س س ة ل ي ح ا و ل أ ن ي غ ت ا ل فيها رسول الله صلى يسم... الله عليه وسلم لذا لما عرضوا على رسول الله ان و ق ا ل و ا إ ن ن ا بدنا مسجدا وكذا ونريد أ ن تصلي لنا فيه قال له حتى وكانت مخرج الى ا ل ص ب ر قال له حتى أ ر ج ع إ ل ى ا ل ص ب ر قبل أ ن يرجع أ خ ب ر ه الله عز وجل ب ح ق ي ق ة المسجد فلما رجع رسول الى ل ه ا ل ص ب ر أ امر بتهديم المسجد و أ م ر ب أ ن يحرق المسجد إ ذ ا انظروا ف الظاهر هذا مسجد و ل م س ج د لم يسجد مسجد و ا ل ق ر آ ن سمه مسجد لكن ا ل ح ق ي ق ة ان هذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله و ر ل ا ل و ا ن و إ ن م ا اسس على شفا جرس اسس على الكفر اسس على الشرك م ا كنا ل أ ن يكون م ؤ س س ة ك ف ر ي ة ت ح ا ر ب الله و ت ح ا ر ب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا هو واقع كثير من الزواوي و هذا هو واقع كثير من ا ل أ ب ر ح نصبت كثير من الزواج و ا ل و ا ل ل م ي ح ر ب ا ل ح ي بيوت د ولحرب ل ل ا ه عز ع وجل و ل يكونون ه فإذا ا هكذا ن قد جعلوا خيرا ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك و ي ك و ن بفعلهم هذا ق ب ا ف ع عن توحيد الله عز وجل كما تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر ا ل أ و ل الذي ن أ خ ذ ه من الموقف من كلام ا ل م ص ل ي وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ا ل أ م ر الثاني الذي ن أ خ ذ ه من هذا الكلام دخلت هو ان تكسير ا ل أ ص ن ا م تكسير ا ل أ و ث ا ن على ممر الزمان على كلتا قديما وحديثا و ا ل آ ن وبعد ا ل آ ن تكسير ا ل أ ص ن ا م في القلوب كما قلنا هذا سهل إ ذ ا رايت واحدا يتجه إ ل ى صنم من ا ل أ ص ن ا م إ ل ى قرن من القلوب ر ت د ع و ت ب ي ن له أ ن ذلك حرام و أ ن ذلك شك م بالله لكن حال هؤلاء الذين يتجهون إ ل ى هذه ا ل ق ب و ر و إ ل ى هذه ا ل أ ض ر ب ح ا ل هم إ م ا أ ن يستجيبوا وفعلهم و إ م ا أ ن لا يستجيبوا وهو ا ل أ غ ل ب لذلك لا تدعي و ل و تقول هذا شك بالله و ل و تقول هذا غير مشروع ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كنت غبي ا ل ن و ر ويارى ش ر ع ي ة ذاك غير ا ل ك ن و ر باش يعطيك الكبر أ و باش يشفك أ و باش يعطيك ا ل م ت ر أ و باش يعطيك ا ل ص ح ة أ و باش يعطيك ا ل م ل ا ك أ و كذا هذا شرك بالله عز وجل م ا يرجع كثير د ي ا ل ن ا س م ا يبغي كثير د ي ا ل ن ا س م ا يستجيب إ ذ ا ن ش كيف ك ا ل ح ل النهائي ما هو د ع و ه لا يزعج ا ل خ ض ج لا يزعج الحل النهائي ما هو الحل النهائي هو ه ذ ا ا ل ق ب ل ة ا ل ل ي ك ي توجه اليها الناس و ا ل ل ي ك ي تشرع اليها الناس هذه ذ خصه تحيت ا في الظاهر في الواقع ليست ب س ه و ل و إ ن م ا هي ص ع ب ة كل أ ن ا س يدافعون عن صنمها كل أ ن ا س يدافعون عن قبلتهم كل أ ن ا س يدافعون عما يسمونه ب ع د ه م كل الناس لذا كثير لو درسنا تاريخ ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وسير الصحابه ورسول الله يرسلهم ب ش ي يحكموا ا ل أ س ل ا م كثير من وجدوا أ ن علي من ابي طالب يخرج ب ش ي ي ه د م ا ل أ س م ا ك ويكسر الاسلام ويكونوا يتعرضوا له في الطريق ويمنعوا ي ش م في وجههم حرب ويقاتلهم ويقتل ا ليقتل ل ي ويهرب ا ليهرب ل ي وفي ا ل ن ه ا ي ة علي توصل للصلاه على الحكم وهكذا اذن تكسير ا ل أ ص ن ا في الواقع شيء صعب يحتاج إ ل ى ا ل ق و ة يحتاج إ ل ى السيف أ و م ا ي ق و م مقام السيف يحتاج إ ل ى السنان يحتاج إ ل ى القتال و إ ل ى الجهاد في سبيل الله لا بد من هذا والنصوص في هذا المحل ك ث ي ر ة جدا وهي ترد على أ و ل ئ ك الذين يقولون وقرروا م ق و ل مقولة إ ل ا أ ن اكون مبالغا ً أ ق و ل فيها م ق و ل ة ش ي ط ا ن ي ة قالوا أقل دعوة اقم ل ل إ س ا م أ د و ل ة ا ل إ س ل ا م في قلبك يقيمها الله لك في مجتمعك قال المسلمين الدولة الإسلام الدولة الإسلام الخطم لما الله ما لك كل كنولة لك تكون تكون ومعنى جميع المسلمين أشخي يبغي يبغي يبغي في يبيه يبغي أنظر هذا كيف نحسن ع م ل توصيل د ع و ة ل ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة بس ن الحكم ان ش ا الله في الارض كيف ق ل ي ك فقط اصلح نفسك هذا مزيان فقط اصلح نفسك وقم و ب ا ل د ع و ة وتحرك بالدعوه هذا جميل هذا طيب اصلح نفسك وتدعي الغيط هذا طيب ولكن هل هذا يكفي في إ ق ا م ة الدوله الاسلاميه لا أ و ل شخص ا ل ل ي ص ل ح نفسه ومن ومنك ومكبل هذا اللي كي يكون هذا الكلام هو ذ ه الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ل ن ا س إ ل ى هذا و استجبله ارواحهم و استجبله حمزه و ا س ت ج عمر و عثمان ن ي ع و عبد الرحمن رعوا و عادل و اميطاري هل هؤلاء كانوا صلح انفسهم و ا ز ن ف ك ام ن و فزل م انفسهم الله عز وجل ينزل ه م ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ه وقال ه ا ك ي ا ع م حكم او هاتي محمد حكم او هاتي ا ر حكم لا نفعلها ب ل ك ل ه بطهره ونطربه من, من... من... من وطنه و ك ي ن ا ن ه ياتون اوربه و ك ي ن ا ن ه ي ت ه ر ق ت ا ب د م ا ن ه م و ا ل ن ت ج ه انهم خ... خرجوا كلهم ر ف و ا كامله من مكه لما خ ر ج وحده ا العبد د و ن ي ع ع ي في ش و الغذوات ا ا ا ل م ر ك وحدة ي ت س ر فيها و ح د ة ي ن ه ز م فيها و ح د ة ي ك و ن ع ل م ف ي ي ه ا غ ما ة وحدة عندهم وهكذا حتى تمكنوا ودافعوا وجاهدوا وقاتلوا بعد ذلك الله عز وجل مكنهم. مكنهم واعطاهم الدوله الاسلاميه حتى دافعوا ولولا ذ ا الله عز ج يقول و ل دفاع الله الناس بعضهم بضعف لهدمت صوامعك وبيعك وصلواتك ومساجدك ه أخيره إلى ولولا الله الناس يعني دفاع الى اخره س من ونسكتهم إجاههم لاتريد لا ه تهدمه ك ا يكفي ن اللي بالفعل تهدمه و ا اللي تظاهر ي ن انها بقى في يد ا للاسلام م ولكن ل ي تهيئة لا فيها يشاء يكفيش إ ان ينفصل لكونه ف ي ينتصر ش للإسلام ل ان ك حق لا ابدا لا بد من الدفاع ولذا الله علق ز ج ع ل نصره للامه على نصر نصرهم تنصروا ل ل هم ن ص ر ت فمعنى هذا المفهوم المخالفه انكم ان لم تنصروا دين الله, الله ينصركم أ و لا ينصركم لا ينصركم ان ا ل ا ه لا يغير لا لقوم حتى يغيروا لا لانفسهم اذا كنا اخواني تحكيم شرع الله و إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ليست بطعام شهي يؤكل وليست بشراب لذيذ يشرب ليست بقميص أ ب ي ض يلبس وليست ب ل ح ي ة تطور وليست بركاعات في المسجد او بالبعد عن الطعام والشراب في ايام رمضان ليست ب... بالطواف ببيت الله الحرام نعم هذه احكام ش ر ع ي ة وهذه عبادات اسلاميه ة لكن ذ ه لكن ا ت م المسلم الله من شرع الله. هذه لا تمكن المسلم من تحكيم شرع الله الشيء الوحيد الذي يمكن المسلمين من تحكيم شرع الله هو الجهاد ب ي س ب ي الله لذا نجد في النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة ان رسول الله سمى الجهاد ذ ر و ة سنن ا ل إ س ل ا م ذ ر و ة سنن ا ل إ س ل ا م أ ع ل ن في ا ل إ س ل ا م سبحان الله سمى الصارخ اسمها عمود الدين سمى ا ل ص د ق ة برهان على الدين على ا ل إ ي م ا ن اسم الثر ضياء يضيء لك الطريق وهكذا كل ش ر ي ع ة أ و كل ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الله عز وجل أو الرسول عليه يعطيه اسم ويعطيه م ر ت ب ة ويعطيه م ك ا ن و ا ل م ر ت ب ة و ا ل م ك ا ن ا ل ل ي اعطاها رجال ب س ن الله و م ا ذروه ا ذ سنه ا ل إ س ل ا م الذروه في أ ع ل ى الشيء تقول صعدت إ ل ى ذ ر و ة الجبل ما معنى صعدت إ ل ى ذ ر و ة الجبل أ ي إ ل ى أ ع ل ى إ ذ ا كان الجبل كله عالي لكنك ينشح فريق تكون في الراس اذا ش ن ي ا ل ذ ر و ة الى الجبل هي الكبد دي ذ ر و في الراس م ر ة طيب السلام السلام شني والسلام السلام هو الكره الجبال الكره الجبال يبكي في تلك ا ل س ن ة كما في الحديث حديث الصنفين صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا وذكر منهم ذكر من هذين الصنفين ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن ك أ س ن م ة الوقت ك أ س ن م ة و ا ل أ س ن م ة جمع س ن ة ح ل ك ر يجب ان يكون هناك اشخاص ي م و ن هناك ا ش خ ر ص يكون ه ن ك ر ش خ ا ص يكون هناك ا ا ل ي ن و ن هناك ا ش ا ي ك و هناك اشخاص يكون ه ا ك ج م ل ا ص يكون هناك اشخاص يكون ه ن د ه اشخاص ي و ن هناك اشخاص ي ك و ع ن د ه ا ش خ ي ك و ع هناك ا ل خ ا ص يكون هناك اشخاص يكون هناك ا ش خ يكون هناك اشخاص يكون ه ن ا ي ا ل خ ا ص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص ي ك ن هناك ا ش ا ص يكون هناك ل ش ا ل يكون هناك ا ش ي ء والسلام هو أ ع ل ى الشيء فمعنى هذا أ ن الجهاد هو أ ع ل ى في أعلى م اعلى الإسلام أ ما في ا ل إ س ل ا م الجهاد وجاء أ ي ض ا في مسند الامار أ ح م د والحديث صحيح جاء في مسند الامار أ ح م د أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدت بين يدي بي ا ل س ا ع ة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل ر ز ك ي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أ م ر ي ومن تشده ا ل ق و م ي لايمكن ل أ ي واحد أ ن يوقف مسلسل الجهاد أ ب د ا مهما كان شابا بعدت بين يدي بي ا ل س ا ع ة بالسيف ثم يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي أ ي كان قوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياخذه من غ ن ي م ة المعارك والغزوات <تصفيق> <تصفيق> لما رسول الله صلى الله عليه وسلم للبعوة للجناة متفرغاً كان بالسلام من عنه رزقه مصدر وقوته لنصدر حياته من اين من الجهاد في سبيل الله لذا كانت من سنة ا ل إ س ل ا م أ ن بين ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ا ل غ ن ي م ة التي تؤخذ من الجهاد تخمس م خمسة قسم المجاهدين بما على بالأقصى على الإنام والقسمة الخامسة توضع في بيت مال المسلمين أربعة يأكل منها رسول الله يرى في بيت تُوضع رسول أو خريفته أو كل ما يلي المسلمين أمر وجعل ي الذل ا ا والقراء فأن ي والثواب رزق تحفظ ل ا على من خالف امره ما هو الامر الذي يقصده رسول الله في الامر الله. امر ل السيد من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة أ و غير م ب ا ش ر ة أ ن يعطل ا ل ه ا د في سبيل الله و أ ن يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله هذا يخبر و ي خ ل ر ه الله صلى الله عليه وسلم انه ل ل عليه ه أ سيذل وسيحقق أ ن ه وسيكون أ ن ه م ج ل و ل ا ً ت غ ي ر ا ً في المجتمع وهذا هو واقع ن اخواني إ اليوم فلما تخلينا عن الجهاد في سبيل الله انظروا لحال المسلمين في فصاح لا قيمه له الخنازير ك ل ا ا الخنافيس لها خرنه م على المسلم اليوم. اليوم وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقومي فهو منه وفي صحيح مسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله ل ي ه وسلم وقال ان هناك رجل يعني يدعو ع ن ي ي ا ل دين ج د ي ل فركز على دبته حتى جاء حتى وصل الى عبد الناصر فدخل عليه فساله ب د أ الرجل يسال أ ل ورسول ويجيب و ن ج ل ك ا ف ر قال الرجل انه ر لنعم الله م م من قال, قال, قال, قال له ي أولا بماذا ي ارسلك عليك يا ا ل م نبي الله ا قال له أ ر س ل ن ي بصيغه الارحام وتكسير الاوثان أرسلني وتكسير ا ل أ و ث ا ن إ ذ ا ا ل م ه م ة رسول الله و م ه م ة كل مسلم آ م ن برسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يطيل ق و م رهاب ا ل ا ر ح ا ل و أ ن يكسر ا ل أ ص ن ا م ومهما تخلينا عن ا ل أ ص ن ا م يقول آ ث ن ي ن آ ث ن ي ن عند الله عز وجل ويسلط على هذا المجتمع الذي يتخلى عن هذا يسلط عليه الذل والصغار والهواء هذا معنى قول المصنف رحمه الله وهو, أي رسول الله وهو الذي ل ل ه وهو ا كسر صور هؤلاء الصالحين وهو الذي ك ثم يقول المصنف رحمه الله وهو يبين ح ا ل ة الناس الذين ارسل إ ل ي ه م رسول الله يقول وهو يبين ب ي ن ه م الذي كان عليه في ا ل ج ا ه ل ي ة حتى جاء اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ن ص وما تعرف الدين ا ل ل ي كان عنده شيخ الكفر طيب إ ذ ا متفقين و أ ن ا معكم على أ ن ن ا ت ا م دينهم د ي ن الكفر دين الشيخ لكن كيف بالكفر و ا اسمعنا أ ن ه م كانوا يكفرون بالله عز وجل مره لم يكن و عنده نهائيا لانهم ش ي ه ا نهائيا ولكيف كان ح ا ل ه ولكن ا ل م و ض و صفقنا على ان الدين للجاهليه ملك العقل المليء كان د ي ن يروح ش ر ك الكفر ما عندهم توحيد ما عندهم ايمان لكن هنا سؤالك ا ل ق ط ر ح و ا معنى هذا واش هذا أنه ما انه كانت الصيغه المقطوعه بالله عز وجل ما كانت اسم له لم يكنوا يسمعوا لم يصدقوا لم يكنوا يعطيكم لم يكنوا يعطيكم المشركين وش المشركين كانوا يحجوا لنا ا ل ن جرس ا الله ورسل الله, الله اليهم ما إليه. كانوا يقومون بهذه الاعمال ه ذ ت ي لم يقوموا بها الجواب معنا المشركين كانوا ك ي س م و ا وكانوا كيصوموا وكانوا ك ي ص د ق و ن وكانوا كيحجوا وكانوا كيعطوا الرقاب وكانوا كيؤمنوا بالله هذا غريب هذا شيء غريب يصير ان ل ا س ي ف ه معنى المشركين كان ا م ش ر ك ي ن قتلهم رسول الله والدمر المندي ا ل م ا ل د ي ا ل ه م ن ل ي ه م ا ل ق ت ل ك م ع ل ي ه م ب المندي المندي ا ل م ا ن هذا انهم كانوا كفر ي ع ن ي المندي س ل ع ا ل م ا م وهو ي ق و ل لنا أرسله أي رسول. أي رسول اسمه ارسله ه أناس الله الى أي اناس يتعبدون ثم بين هذه ا ل ع ب ا د قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا رسول الله جاء رسولا من عليا إ ل ى أ ن ا س يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ك ت و ف ه و ذ ا طيب كلام ا ل م ص ن ف هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا وش هو اختراق لعنديته أ م هو م أ خ و ذ من الكتاب والسنه هذا الكلام ليس ا خ ت ر ا ق منه ليس كذب منه ليست فلسفه جديده منه و إ ن م ا هذا استنباط من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنحاول إ ن شاء الله ن ل ن ح ظ ه أ ن نبين هذا كيف ك ا ن و يعبدون و أ ن نشير إ ل ى بعض النصوص يعني ما ن ن ش ي ر إ ل ى كل النصوص نشير إ ل ى بعض النصوص من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبين لنا وتقررر لدينا أن ان أ أبا هؤلاء ا وأن وأن وأن أمير نفرة بن عفبة ه المشركين كانوا ي ع ب د و ن الله كانوا ي ح ج و ن كانوا يتصدقون و و كانوا م ن ي كانوا يؤمنون ص بله ن ب د أ ب ق ض ي ة الحج فان ا ل إ ي م ا ن يقول كان و ا يتعبدون لا يخرجون وقلنا أ ن الحج ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل آ ن ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيله و أ ت م الحج و ا ل ع م ر ة لله بني ا ل إ س ل ا م على خمس ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وسوم رمضان وحج البيت ولما ح ج ا ب ي ت و جاء ج م ر ي ل في حديث عمر المخطر وهو صحيح لما جاء جبريل و س أ ل رسول الله عن ا ل إ س ل ا م يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م ماذا قال له أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول ل ل ه وأن محمد رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة و ت و ت ي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا إ ذ ن الحج ركن أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م والمشركون كانوا يحجون رحمة دليل باش ان كانوا ما يكفي. الادلة كثيرة. كان. كثيرة. اولا يقول ا ان م ك الله ن ا يحجوا اسمد ي وانا قلوا عن عز وجل في س و ر ة البقره ة و و يخاطب ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة ويخاطب العرب ويخاطب من اسلم من اهل م ك ة ومن غيرهم يقول لهم فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قوله لمن الضالين ثم اقيضوا د من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم الشهيد الله ثم رحيم تسير ا ل روى ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه في تفسير الآية عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين وزوج النبي رضي الله عنها قالت كانت قريش اسمع كلام ع ا ئ ش ة هذا تفسير الان كانت قريش ومن د ا ن دينها يقفون ب ا ل م ز ب ل ف ه وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام أ م ر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ت ي عرفات ثم ي ك ف بها ثم يخيب منها فذلك قوله تعالى ثم أ ق ي ض من حيث أ ق ا ب الناس انتهى فله ا ع ا ئ ش ة وقلنا هو في صحيح البخاري الفتح من أ ر ا د الوقوف على هذا فتح الفتح سعود الباري ع ن الجزء سعود س ب ح ا ث ة واربعين وبالطبع ا ل رقم ل هذا الحديث كان الكوريش قريش ومن دان دينهم. كان دينهم كانوا بالمزدركة يقيطون معنى في الحج ومن م ن ا س ج الحج ا ل و و ق ف بعرفة من, بل من الحج م من ن ا س بل العركان ديال الوقوف ب ع ر ف ة فمن لم يقف ب ع ر ف ة فلا حج له الحج ع ر ف ة سائر القرائن ل ب ا العربيه ة اللي كانت لبيت الحرم لبيت لأباء الحج ل تجي م كما تعلمون تنواقفون عرفات وعرفات إخواني حدود لا جاءت خارج المكة في دي、المكتر. خارج الحرم المكي خارج الحرم المكي بيت الله الحرام ا ل ك ع ب ة و ا ل ص ف ر والمروه هذه ا ل أ م ك ن ه التي جاءت داخل الحرم لان الحرم المكي عنده قدوت ممنوع س لسوء ت حيوانات تتعرض متقطعون ف في ي المكي في الخريط ايضا ليلا ن ممنوع الحرم او داخل انكم الشجار الشوق ليلا متقطعون يعني اذا زبطت فيها شي حزم ط ي ح ة م ا ت ه ز ع الا التعريف ا ل أ ش ج ا ر خ ص فيما ص ل ى انا ل ل عليه ه رخص في شجره و ا ح د ة ا ل إ ر خ ك ا ن كقولوا نحن الريحان لما قال لا يعضد شوقها ولا يقطع شجرها قال الصحابي رسول الله إلا اننا نحتاجها الى ب ي و ت ن ا وقبولنا قال له كلا كفى لا تؤخذ نقطتها يعني شي ننطيح بها الا التعريف بس قل منها لشكو داع ق و ل ن ا وترى انا ش د ي ه لا يزف هذا الحلبل نبتي وعرفه خارج هذه الحرم هاد. عرفه المكي ي خارج ا ها؟ لما ل م كانوا يؤديون المناسك ويطوفون و ي ش ا ه ي و ن الابله ويعطون ويسعون ا الى اخره وصار الوقوف ت ق لم يكن ا يخرجوا من, من, من, من الحرم منخرجوشو بيسبب وقفوا في المزدلفه وقفوا في ا ل ح ر م من خ ر ز ا ل ف ه وقفوا في ا ل م ز د ر ف ة ه وقفوا في ا ل م ز د ل ل ه وقفوا في المزدلفه وقفوا في المزدلفه وقفوا في ة المزدلفه وقفوا في ا ل م ي ع ا ل ن ا س ثم ا ق ي ر من حيث افضل الناس ويقول الامام ا ل م ت ا ي ر رحمه الله في السنه ويقولون نحن اهل الله في بلدته و ك ب ط ا ن بيته ثم ذكر حديث البخاري الصالح ثم قال وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء و ك ت ا د ة والشدي وغيرهم واختار واختارهم مجرير الطبر بكسيره وحكى عليه الاجماع ع هؤلاء كلهم العلنا الآية فصروا بهذا فصروا لنسمعنا أن قريش كان يقفون المزدرة في ولا يقفون قريش ولا الآية يوم م ن أن في عرفة وأن من سائرناس إذن نأخذ منها أنهم كانوا في الجاهلية يقفون ولا يقفون ذلك هذه ماذا وقال له لابد الآية الجاهلية لا تقفوا تفيدوا يفيد أم في عرفة في حيث يقفون الا انهم كانوا كي... يوقفون كان... كان كمحرف كانوا بدل ان يقفوا في عرفاتهم يقفون اكبر مزدلفه اذا ي ك و ن هذا دليل على أنه و ان ج ن الوقوف ل ن من مناسك الحج